قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا مِنْ وَلَا فَأَذَنُوا على طَعَامِ تَوَدُّونَ أَنْ تُقَدَّمُوا فِيهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ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 والقهار المنيع والملك الصفوح والوهاب المنوح والرؤوف الرحمن والحنان العطوف والمنان اللطيف مالك الذوائب والنواصي وحافظ الدوان والقواصي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 بنوء مائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قراءك نَسْأَلُكَ اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أَنْزَلْتَهُ في كتابك أو علمته أَحَدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك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 ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعله شفيعا لنا في قبورنا واجعله أنيسا لنا في وحشتنا واجعلنا من أهله يا رب العالمين اللهم اجعلنا واولادنا وبناتنا من حفظه كتابك الكريم ومن انصار سنه نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا رزقا حلالا كثيرا طيبا مطيبا مباركا اللهم صب علينا الرزق صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا كدا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها اللهم وجعلنا من عتقائك من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومن شملتهم شفقتنا برحمتك يا ارحم الراحمين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 اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا وولاة أمرنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم اهد شبابنا اللهم احفظهم من كل فكر ضال اللهم وارزقنا وإياهم الوسطية والاعتدال يا كبير يا متعال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والاموات إنك ربي سميع قريب مجيب الدعوات وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين